بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبصود في الوجود كرمه واحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه خلق الخلق لحكمه, لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت رادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهاده والغيوب فلا أجل هذا المن الذي تكرم به المدنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الاحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فدعترت بوجودها أكناف الوجود وضرزت برد العوالم بتراز التكريم اللهم صلي وسلم على صفاء الصلاه على خيرنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى